ويسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير مَا أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى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 الله ورسوله أولئك هم الصادكون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من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 والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوثوا لا ينصرونهم ولا ان نصروهم ولا ان نصبوهم ليولن ثم لا ينصرون لان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 بَئْسَ هُمْ بَيْنَهُم شَذِيدًا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّاةٌ لَّٰكِنَّ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّاةٌ لَّٰكِنَّ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قبلهم خريباً داقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اما ثال الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلم ما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقلهما انهما في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 حَابُ الْجَنَّةِ هُمْ مُنْفَازُونَ لَوْ أُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خشية الله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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالف البالئ المصور له الأسماء الحسنى سَبِّبح لَهُ ما في السماواتِ والأَْرض وَهُو العزيز الحكيم